وحي من الروح لا وحي من القلم هز المشاعر من رأسي إلى قدمي لما رأيت حجيج البيت يدفعهم شوق إلى الله من عرب ومن عجم لبوا النداء فما قرت رواحلهم حتى أنا خوق بين الصبح بالحرم لبيك اللهم يا رب نلوذ به سجع الحناجر تحدوها بلا سأمي لما راوا البيت حقا قال قائلهم مزجت دمعا جرى من مقلتي بدمي وصفقت من أريج الفرح أفئدة كما تراقص جذلان من النغم سرى إلى الروح روحانية عبقة فزال عنهم سواد الهم والسقم في ساحة البيت والأبصار شاخصة كأنما هي أطياف من الحلم وطائفون كأمواج البحار وهم ما بين باك على ذنب ومبتسم الله أكبر وكم مدت هناك يد وكم عليها أريقت أدمع الندم وكم توسل محروم فبلغه رب الحجيج أمان الروح والنعم وكم تنفس مظلوم بحرقته وكم أقيل عظيم الذنب واللمم